ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون و إ ذ ا ر ئ ك الذين كفروا ان يتخذونك إ ل ا هزوا اهذا الذي يذكر آ ل ه ت ك م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 وإذا موسوعه ا ي ذ ر م ن ف ح ا م ن ع ذ ا ب ل س ي للعلوم ي الاسلاميه و ي ن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 أنتم ا ل ظ ا ل م ثم و ن ن ك س و ا على ر ؤ و س ه م ل م د راتب ا ل ما ي ن ا ب ل ا ي ض ر ك م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 وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آ ت ي ن ا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 وقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين إن وما ت ع بسم د و ن دون الله حصب جهنم ه أنتم ل ا و ا ر ح و ن لو ك الرحيم ن ه ؤ ا ء آ الجزء وردوها و ك ا خ ا ل ث و ن ي